لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت وعال أحمد مظلومون قد قهروا مشردون نفو عن عقر دار كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفروا يغتفروا لا أضحك الله سن الدار إن ضحكت شردون نفوعا عقر دارهم كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفرون إليك يا قرئ التاريخ مسألة ماذا ينبئك التحليل والنظر أرض المدينة أهل البيت موطنهم قبرهم علىها في الأرض تنتشرون هذا قتيل وهذا عاش يستاتر جارت أميت والعباس ما سكنت عنهم ولا ردها من ربها حذروا منهم بسيف آخرون بنا هارون أعميدتان عليهم وهم أحياء قد دوثروا. لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت وقال ما تكاد من قتلهم ألا ترى حجراً إلا وجدت دماً لو يرفع الحجر أبحرت في غابر الآثار مجتهداً فما عليمت لهم ذنباً بما قغروا سوى بأن عليا كان والدهم لله أشرف ذنب فيه مفتخر حتى قبورهم حقد أن ترصدها بنوء Yomhaqal atharu Hatha yuridu bi anna ir rasul rada Qawmun jaraimu Liliyawmi tasta aru Hajurur risalatihun In جرا اها ذا لا اضحك الله لا اضحك الله سنة تنور ماذا اعاد جديد او انسى مساري عم معذبون لاهل المصطفى كثر نفسته تلك في نظر يصار لغا قبر تصلي علي الشمس والقمر شريفة في عراق الحزن مبعدته عبد العظيم به إيران تفتخره واندب محمد نال محرق وأبكي كفاك من اسمي علمن بما قدروا شديد فخ صرعوا في الحجاز عقبى بمكة من هويت وخولة في ربا لبنان مشريقها رقية مقدس في الشام لا هجروا لا أضحك الله سنة الدهر إن ضحكت وآل آل ما قُرَيْدَارِيكُ <موه> كَانَ لَنَا مُقَدَّشًا وَلَيْسَ يُخْتَفَى نَعِيشُ وَخِي عَنَا مِمَّا مَضَى صُوَرًا كَأَنَّ حاجيك ومروسو لا تطلبن من, من اوراقي بل الحال قابله مما تنقلو السيرو الا ترى يوم يجري قتل وش الحب إن ثاروا وإن صبروا ألا ترى قنوات الزيف سائرة بنهج آل أبي سفيان تأتمروا الناس لكنا طريقاً لا نبدلها مهما تعسرها الأشواك والحفر مهما تعسرها الأشواك والحفر للشاعر علي جعفر